Welkom bij les nummer 41 van de Arabische Grammatica. Vandaag in Ta'ala zullen we hoofdstuk 31b behandelen Arab al muthanna Maar voordat we daarmee gaan beginnen, we gaan in het huiswerk doornemen. <تقسيم الجمع>, <تقسيم, الجمع> تقسيم الجمع راينا ان الجمع ينقسم الى ثلاثه اقسام جمع تكسير وجمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم وراينا ان الجمع التكسير جمع التكسير هو ما دل على اكثر من اثنين بتغير صورة مفرده وان الجمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره وأما جمع المؤنث السالم فهو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره نبدأ بإذن الله تعالى بالتمرين الأول الذي يقول فيه المؤلف عين في القطعة الآتية جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير هنا يجب أن نفرق في هذه النص في هذه العبارة يجب أن نفرق بين الجموع التي رايناها يقول النص كان ملوك المصريين القدماء يبنون المعابد ويزينونها بالصور والرسوم ويدونون عليها تواريخ وقائعهم الحربية وإذا تأملت معبد الأقصر رأيت على جدرانه صورة الملك رمسيس جالسا على عرشه وحوله القواد والأمراء يتشاورون ورأيت صورة المعسكر وفيه جنوده المدربون وقد هاجمهم الحيثيون ورأيت رمسيس في صورة أخرى وهو يهجم على أعدائه فيفرون من وجهه جماعات ويهرولون طالبين النجاة في الحصون طيب هذا هو النص وفيه يعني كلمات كثيرة المطلوب هو أن نعين جمع المذكر السالم وجمع مؤنث السالم وجمع التكسير. إذا نستخرج الجموع من هذه من هذا النص من هذه القطعة، ثم نبين ما نوع هذا الجمع. طيب من يبدأ على بركة الله؟ طيب. الأثر يتفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مازن بيزخ. أبلت التمرين الأول. استوب تفضل مجازر. زب خنمت. أذكر السالم. أفتخر. ايه فزيم؟ <تصفيق> طيب، يا، اتى صنداد بيتار، ام ايه؟ تنايمين، ام ايه؟ بحالة صورت نوع من أنواع الجموع، ثم نستخرجه، ثم بعد ذلك نرجع وننظر إلى غيره. طيب نبدأ إن شاء الله بالمذكر السالم، بالجمع المذكر السالم كما جاء في ترتيب السؤال. الجمع المذكر السالم أولاً. تفضل. المصريين. نعم. حسنت. كان ملوك المصريين لماذا قلنا بأنه جمع مذكر سالم كيف عرفت جمع مذكر سالم لأنه ينتهي بالياء والنون نعم. يعني مفرده, مفرده الذي هو المصري المصري المصري زيد عليه الياء والنون يعني لا بد أن تكون الزيادة هذه على المفرد المفرد هو المصري ثم زيد على المفرد الياء والنون فعلمنا انه جمع مذكر سالم احسنت طيب نستمر من ياتي ب جمع المذكر السالم الذي يليه الذي بعد هذا في هذه القطعه اري تفضل المصري خبت نار المصريون دزين د طيب اي فيزين اوفر غيره اندره دافور ستات القدماء يبنون المعابد ويزينونها بالصور والرسوم ويداولون عليها التواريخ وقائرههن الحرفيه واذا تممت رأيت على جدرانه صوره الملك رمسيس جالسا على عرشه وحوله القواد والامراء ويتشاورون ورأيت صوره المعسكر وفيه جنوده المدربون احسنت المدربون. <تصفيق> المدربون جمع كذلك مذكر سالم <تص> لأن المفرد هو المدرب وزيد عليه الواو والنون فلذلك هو جمع مذكر سالم والمدرب في الزيخة خطرين دا خطرين دا خطرين دا المدربون دا زين دا خطرين طيب الذي يلي دفوخن دا من يجي دفوخن جمع مذكر سالم يجيب دن خال اثاريه تفضلي الحيفيون احسنت الحيفيون يعني حيفي هوون ا إن... بنامين بنامين فننفورك. المفرد اس الحيفي ها zonder و النون نون ان door het و نون جمع مذكر سالم اذا الحيفيون جمع مذكر سالم طيب الذي يليه نوخ دافولجنده اذا نو ايمان دي دافولجنده جمع مذكر سالم كان انزا كان نومن طيب اثريه تفضلي طالبين احسنت طالبين المفرد هو طالب او في دي خط إن ان ال ال الميرفوت جمع فان هو طالبون او في دي, الـ الـ الـ طالب أو دي طالبين uh, de volgende, wie kan de volgende aanwijzen? Jamakadkar Salim en Talibun betekent dat je uh, iemand vraagt, hè? zoekt, vragend. Dus in dit geval vragend. En najat dat betekent uh, redding, redding. Dus zoekend naar redding. Vraag je, is het الحصون او جمع مذكر سالم هل الهي لوويه فراغ هل الحصون جمع مذكر سالم ام لا فيكن ماين انوتوور داي الحصون دا جمع مذكر سالم ام لا مش خين يا زال فان كان غيف ايفا نادينك الحصون ام محمد تفضل ني فارومنيت فاروم جمع مذكر سالم فان انكل فاون انكل فاون از حصن فدانك فارنيت الانكل de enkelvoud is hisnon. Ja, ga verder met de uitleg. Enkel enkelvoud is hisnon. Dat is goed. Hisnun, het woord verandert met andere woorden. Nahan. Dus wat zien we hier? We zien hier geen toevoeging van 'wow' en noon. Juist. De noon is oorspronkelijk in het woord. En er is geen noen en 'wow' erbij gekomen. Hsend. Er komt niet alleen 'wow' en noen bij. Heel goed. Dus hier, als het... جمع مذكر سالم سو زين دن سو يزيخ حسنون ها حسنون ماذا تستطيع ان تتخفوه دوش وقت يسر خبوت يسر هير افرندرت عن اوباو فان المفرد دوش تن يسر جمع تكسير ان خين جمع مذكر سالم طيب هالخوت يولي هبن زلف انتورت طيب بزين نو كلار اكو دا, دا دلوكيس بزين نو كلار مت الجمع مذكر سالم، ان خان بنار جمع المؤنث السالم من استخرج فراغ ميزان طيب جمع المؤنث السالم لنستخرج الكلمات التي هي جمع مؤنث سالم من القطعه طيب أم محمد وعليكم السلام الله محمد بنت جماعات طيب جماعات أحسنت جماعات جمع مؤنث سالم <تصفيق> مفرد بروبلم مفرد انسان ليس يا طيب جماعه مفرد انسان جماعات جمع مؤنث سالم مفرد جماعه جماعه جماعه مت طيب جماعه جماعه جماعه جماعه جماعه جماعه جماعه جماعه جماعه جماعه جماعه جماعه جماعه جماعه جماعه جماعه نوخ جماعه جمع مؤنث سالم جماعه جماعه جماعه جماعه جماعه جماعه طيب رسائن خين أنظر جمع مؤنث السالي من التكس نخاف نار جمع التكسير جمع التكسير في بخين أثريات فضلين ملوك أحسنت الملوك الملوك طيب ذي أفاتل خضروم ملوك جمع تكسيريس لماذا كان الملوك جمع تكسير المفرد اسم ملك ملك إن ميرفوت اسفراندرد أحسنت جد أباو تغيرت صورة المفرد تغيرت صورة المفرد فلذلك هو جمع تكسير طيب تغيرت صورة المفرد احسنت تغيرت تغيرت أم داود تفضلي فخنة أم داود ماخ الفخنة القدماء احسنت القدماء القدماء do you see here a lot of ankle foot is القدماء جوست اُم داوود الملوك ترانس دات ساين دا. دي ااا اتس ميرفوت فون الملك ان مليكيس كونين اند القدماء جوست اُم داوود ميرفوت فار القديم ان ابتاكنس لا معنى القديم فروخر احسنت فروغره اووه احسنت طيب ننتقل إلى الذي يليه اي فا كيكه زوستر ام محمد تفضلي يا فروغره او اوه دات إخبتيشا كونيا المعابد هل خود المعابد وفيت جاي المفرد دارفا المعابد ما مفرده معبد أحسنت المعبد يقول خبات بلات بلات فانت خبات أو فانت دينا فالعبادة هل خود طيب دفوخن دا الأثاريات فضالي الصور الصور هل الانكل فوت هير المفرد إس صورة أحسنت إذن تغيرت صورة الصورة فصارت الصور جمع تكسير لصورة هي أخذ في دفوقهم ده في دفوقهم ده أثريات فضلين وقائع طيب وقائعهم أحسنت وقائعهم ان التفورد إسأخلك وقائع ان مير فوت أف... إنكل فوت إس وقيعة وقيعة Heel goed. En dat is gebeurtenis. Dat betekent gebeurtenis. Toe, even kijken. Zuster de de volgende. En hier spreken we ook van Jam'at Texir. vanwege de verandering van de opbouw van Al-Mufrad. En dan Ummu de volgende. Tawarikh. Heel goed. Tawarikh. Dat is ietsje eerder dan Waqa'a. Tawarikh. En wat is Al-Mufrad daarvan? Ma Mufrad. At-Tawariq. Tariq. Achzend. En dat betekent datum, datum. En het dat zijn data. Toei, al-aan zegt er om Mohamed. Tafaddele met de volgende. Is al-rusoom. Nee, al-rusoom is nog niet geweest. En dit is inderdaad ook gemak tekstier. Al-rusoom. Wa ma mufraduho. Ma mufraduho. Al-rasm. En al-rasm dat is een tekening. Achsentum. Toei, bleemt naaltakil ila al-ladhijali. الأثري تفضلي القواد، طيب أي فكر؟ القواد أحسن. القواد كذلك جمعت كسير ومفرده القائد. أنا القائد دايسن لايدر. كذلك صحيح احسنت دفاخندا أم داود تفضلي. يعني ماخذ سيخة داود. الأمراء الأمراء هي الخود. الأمراء. إن al-Mufrad, Ma'am Mufra al Ummar, naam Al-Umara Al-Omra, dus niet al-Amra Al-Omra, hea. Waar ik Mamoufra duho. Al-Omra betekent de Prinsen, de Prinsen, meerfoud van Prins. En Prins, wie weet dat, wat is enkel fout van Al-Omar, die kan het even opschrijven. Amir, heel goed, Acent Amir. Tayyib. الذي يليه طيب ام محمد تفضلي جنوده إذن الجنود الجنود الجنود ما مفرد الجنود جند لا ديز ديز الجنود ما معنى او ما جندي احسنت نعم جندي الجندي هو مفرد الجنود ومعناه الصداع طيب زي الاثريه خايفه اعدائه يعني الاعداء ومفرده عدوه او العدو اذن الاعداء جمع تكسير لعدو هذا سبحك الله فيك العدو بيتكت فايانت ثم ننتقل الى الذي يليه الفوخن الاثريه الحصون ومفرده الحصن de volgende, heel goed. Al-Husson dat zijn uh, schilden, schuilplaatsen en Al-Mufrad daarvan, dat is al hisn uh, Hebben we nog meer jamat die we vergeten hebben? Is er iets wat we vergeten zijn? Of zijn we helemaal niks vergeten? Dat was het volgens mij. Er is wel eentje wat jullie vergeten hebben, denk ik. Wat er niet genoemd is. Er is één woord wat nog niet genoemd is. Jodran, Hassan, naam. Al-Judra'an. Yani, en Umm Daoud misschien heeft het ook gezien. Al-Judra'an dat is inderdaad Jemma Taksir Kedelik. Wa ma mufraduuhu. Jidar. Heel goed. Jidar. Nou, uh, Mohammed, ik wil antwoord geven op je vraag. Tayyib. Nou, heel goed. Die zal gegeven. Tayyib, ik denk dat we nu klaar zijn met de tekst. Toch? We hebben alle Jam'u' eruit gehaald. En we hebben gezegd welke Jam'a Muzakkar Salim is en welke Jam'a Muzakkar Salim en welke Jam'a Tekst hier is. Zijn er vragen over? Is het duidelijk? Is er nog iets wat nog niet duidelijk is? Zijn er vragen over? Nee. Dan gaan we naar het temeriem het Het was duidelijk, alhamdulillah. Temeriem het thani. Je zegt het zoeken. Ijma al-mufredaat al Dus van de volgende woorden moet je van geven fout van de enkelvoud woorden die we hier hebben. U vraagt, ah, Taiyeb naam. Hier is inderdaad B. Hier is nog een B die ik ben vergeten. Nou, heel goed. Ik vergeet inderdaad -Ve onderdeel 2 van het tamrin al awl. Yaqoolu al su'al rudda al ila Maar dat hebben we al gedaan, toch? Of niet alles? We hebben alleen Jemma gedaan. We hebben alleen Jemma teruggezet naar Al-Mufrat, Tayyip. Al-Misriyin, daar hebben we wel Al-Mufrat van gezien, namelijk Al-Misriyou. Al-Misriyin, dat zijn Egyptenaren. En Al-Misriy is een Egyptenaar. Al-Quddha hebben we wel gehad. Al-Mahabid ook. Al-Suar. الرسوم، التواريخ، وقائع، الجدران هي بأوقات، القواد، الأمراء، الجنود، المدربون، المدربون سوى سكزاداتيس المدرب، الحيثي أنا المدرب داتيس دخدرين ده، الحيثيون خود داتيس البنامين الحيثي متن لياء أنا هذا المفرد جمع أعدائه العدو يفرون من وجه جماعات ذا باوكرزين دات الجماعه الجماعه اسم مفرد طالبين طالب اسم المفرد الحصون اسم الحصن ik denk dat we ook مفردات of alle de de مفرد طيب als het niet duidelijk is dan التمرين الثاني. التمرين الثاني، zoals gezegd, je moet بجمع المفرد. فاطمة ما جمع فاطمة. فاطمة ما جمعها الثريات فضلي. وعليكم السلام ورحمه الله. فاطمة احسنت وكيف يسمى هذا الجمع فاطمة؟ فاطمات وكيف يسمى هذا الجمع جمع مؤنث سالم أحسنت لزيادة ألف وتاء على المفرد <تصفيق> مغارة المغارة أن يعرف جمع <تصفيق> المغارة جمع المغارة طيب أم محمد مغارات أحسنت المغارات المغارة <تصفيق> المغارة المغارة المغارات. أحسن. طيب أم عمود عمود. أنت تيس أوك جمع مؤنث سالم. أنت ألف أنت عند أن مفرد تخفقت. بي المغارة. أن العمود ما جمع مم. العمود الأثريات. تفضل. أعمدة. هيا الخط. أعمدة. أعمدة. أعمدة. وكيف يسمى هذا الجمع؟ وهو جمع تكسير. أحسن. لأنه تغيرت صورة مفرده طيب مصري المصري ان العمود ان بيلار انزال اثرية تفضلي مصري مصري ما جمعها مصريون وهو جمع مذكر سالم لزيادة الواوي والنون على مفرده ياخد تاجر ما جمعه تاجر لن يعرف أم محمد فضالي تاجر تجار هالخوت تجار وكيف يسمى هذا الجمع جمع تكسير أحسن أن تاجر ذات هان دولار. طيب فلاح الفلاح نين تجار بدون واو تجار تاجيم الفرا نعم الفلاح ما جمع الفلاح آم. الأثرية تفضل فلاحون وهو جمع مذكر سالم أحسن نعم فلاحو لطيس بور مصباح المصباح ما جمع المصباح أم محمد تفضل ما جمع كلمة المصباح المصابيح أحسن وما معنى المصابيح أو المصباح ما معنى في كلمة محمد لطيس لامب نعم لمب. طريق الطريق ما جمع الطريق الأثرية تفضل طرق وهو جمع تكسير الذين يرغبون في المشاركة يعني يرفعون أيديهم ويشاركوننا بإذن الله تعالى طيب هذا صح صحيح طريق باتيس فيخ صفحة صفحة ما جمع الصفحة أم محمد الصفحة ما جمعها صفحات صفحات وهو جمع كيف يسمى هذا الجمع؟ وهو جمع تكسير أفزين هنا هنا جمع تكسير وفي ست جمع مؤنث سالم جمع تكسير أم مؤنث سالم يسألني أحدهم كذلك على الخط جمع مؤنث سالم كيف يخبرت كيف يخبرت تكسير هناك ألف ألف انت <تصفيق> نعم يا يأخذ ألف انت باي. طيب طيب هيخذ دان خافني نار ان صفحة بتاكن باخنا مسجد مسجد من يجيب أم داود فضلي مساجد مساجد ان هيري سداج لك بطفول جمعي ستيت مساجد مفرده أو جمعه مسجد وهو من أي الأنواع جمع جمع تكسير أحسن طيب كرة الكره كره تن. المسجد اسمه سكره طيب الأثرية تفضلي كرات وجمع المؤنث السالم احسنت بل. بستان بستان امدا وتفضل ما جمع البستاني بساتين هيلوود ما جمعه كيف ما, ما نوع هذا الجمع بستان بساتين ما نوع هذا الجمع أي الأنواع جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم من يتفق ومن يخالف هنا هل هو جمع مذك مذكر سالم هل هذا صحيح محمد فضلي لا ليس صحيح طيب أخالف هذا جمع تكسير طيب لماذا لماذا هو جمع إنه جمع تكسير لماذا لماذا هو جمع تكسير وليس جمع مذكر سالح لأنه تغير في جمعه لأن صورة المفرد تغيرت أحسنت بستان شوف الباء هنا كان كانت مضمومة فصارت مفتوحة بستان بساتين السين كانت كان كان عليها السكون فصارت مفتوحة بساء ثم زيد الألف يعني تغير مكان الألف بساء وكانت بستان ها وتغير مكان التاء كذلك إذن وقع تغيير في صورة المفرد فلذلك هو لذلك هو جمع تكسير نعم يا خد إن فضفورة إنفلتت هيفت ده زلنا في إن شاء الله تعالى باي دو فولكنة لسه زين باي إعراب زلنا ده تمرك. يكا نويد زا خب بساتون بفضل تربيع الأشياء الجمع سالم فلاح فلاحون يكنوك فلاحين جيخا فلاحون فلاحين مع بساتين يكنوك بساتون جيخا هذا تزول فيه شاء الله تعالى لاتر زين طيب بقرة ما جمعوها أم داو تفضل بقرات وما نوعوها هذا الجمع ان بوستان تراونز تتاكن تام ان بقرة تطيس Bakkarat, Jemma, heel goed. Je kan ook abkar zeggen. Naam, naam. Sommige woorden kunnen meerdere soorten Jemma hebben. Dat is een goede opmerking om het erbij te zeggen. Jemma en het Salim, dat is Bakkarat, naam, door Alif en ta. Maar zoals ik zei, sommige woorden kun je meerdere soorten Jemma voor hebben. Zoals Bakkarat bijvoorbeeld. Je kan Bakkarat zeggen, maar je kan ook Bikkar. جزءاً، and that جمع مؤنث سالم and جمع تكسير. that can and there's a number the of examples. before that أرضن، أرضن. you can say أراضي، أراضي. you can also أراضون، أراضون. that is ook جمع مذكر سالم. أراضي that is ook جمع تكسير from the self مفرد أرضن. لا. طيب ثور ضد استير ما جمعوها او ما جمعوه ما جمع ثور الاثرية تفضل اثوار وهو جمع تكسير لان صورته مفرده تغيرت اثوار ثوار eerlijk gezegd ken ik een andere gem. Deze athwar is bij mij niet bekend, maar het zou heel goed kunnen dat hij bestaat. Athwar. Dat zou heel goed kunnen. Ja, dat zou heel goed. Nee, niet thaurat. Thaurat is iets anders. Thaurat dat is gem. thawra. Thaurat dat is een opstanding. Thaurat dat is daarvan de meervoud. Uh, wat, wat ik wel ken kan, uh, Wat ik wel ken als meervoud van thauron, dat is thiran. Iran, deze ken ik. Maar afwar, dat weet ik niet zeker. Als jij het zeker weet, dan is het goed. Ik weet niet waar je het vandaan hebt gehaald. Misschien een bepaald boek. Afwar, is mij niet bekend. Misschien weet jij meer. Heb je het ergens gevonden in een boek? Dus de hier, Kom ik wel vaak tegen in de boeken van kleine kinderen. Dan kan het wel goed zijn. Na afwar, Na. Tij, is afwar. Maar Thiran ook. Thiran ook, dus ook atwar. Gemma textir allebei is het gemma teksier van fouren. Dan gaan we nu naar acid. En Want zoals ik zei, van één enkel fout kun je meerdere meervoud vinden. Dan heb wat dan Dit is ook een voorbeeld van. Als kun je ook meerdere meervoud van hebben. Naam, en Usudun, en ook Usud zelfs met Lwouw, Usud kan ook, Usdun, Usudun, Usud, naam heel goed, waarom we Taksir, dus je hebt verschillende uh, uh, jumoa voor az wat uh, Leeuw betekent. En laatste, het laatste woord, Rabatun om Mohammed, Fadhali, rabatun en dat is Jam'u Mu'annaf Zijn heel goed dat zijn bossen Bos Toeip, Hiermee zijn we aan het eind gekomen, het eind gekomen. Uh, De opgave van hoofdstuk 31a Taqsim al -Jemei". Uh, Is alles duidelijk? Zijn er vragen hierover? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Ik wou net niet storen Ik zou graag mee willen doen moet ik me ergens aanmelden of kan ik gewoon zo meedoen ja, zou ik een uh, je kan gewoon zo meedoen maar het is handig als je even mij je uh, e-mailadres geeft zodat ik ja, af en toe geef ik wat berichten door via e-mail dus als ik het via privé zeg maar je e-mailadres krijg dan zul je van mij op de hoogte blijven van alle lessen dus als je privé E-mailadres geeft, dan zal het go goed komen, inshallah. Taal. Dan nu gaan we naar, als er geen vragen meer zijn, dan ga ik naar hoofdstuk 31b, tweede, onder, tweede onderdeel van dit hoofdstuk, namelijk I'rabu okay. al-Muthanna. Ik heb een e-mailadres. Okay. Jullie zijn toegevoegd aan mijn lijst.